قامون اسرا حدن سبتمبر 1910 ميلادي ذا خثار نوسدازلنا الاصول الثلاثه خنق الصله يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن حكم بغير ما أنزل الله مباركس حموشه طواغيت ما رحت له طواغيت بزحاتي. وتم كن لما رحت عمو شيدو تغسلنا نرو المصنف رحمه الله تعالى طغوت بلد ماني اب صرحنا برك امرك سقاطم طواغيت ومن حكم بغير ما انزل الله بتي ربي زوردو شرع غاديفو بخاله بعقاتاتنا يدك سبات زفرت خويلو ازي طاغوت بنيتو ازي حكم فرد ما هبنا يربي له الخلق والامر كم تزخلق استاذز منى ربي وانا مصالح العباد تتغمتاتنا الى الكسبات زفوندو منى ربي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انزل زونه انزفرد زينب ربهم قد فل لنا رب غاني وحير لنا حديث ان ترى الله صلى الله عليه وسلم اوتيت القران ومثله معه مثله معه كم وخم قران صدمنتا يا شباب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرنا كم اسلم كم فرارد يزل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبيه بتي ربي زوردو قرنان فرارت كلبل اذا توحيد الربوبيه انه بعده هناك توحيد الربوبيه هو افراد الله تعالى بافعاله ربي حادقرت قزوبتي تكبراتنا كانت تكبراتنا تدماني ربي يفرض مخن اذا هسه احنا يربي لانه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته ازي فردي حرا الك مقبال انت سرحنا يرب مقبال مالت بخلا زراربه غناتوتز فردز من كوتوز ربي سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى وكمال ملكه وتصرفه كمون رب سبحانه وتعالى ملو انك سنة الله كمون كم, كم دريتو اززي خالي كنت رب سبحانه وتعالى جل له الخلق والامر خلق ربي خالقي نبيني خالقنا انتي قدايتي فرد مهدم ما نعوز ملكت رب سبحانه وتعالى يزم ملكت سلازي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد رب سبحانه وتعالى زلال يي قبر ما يفرت لمتى خمس فريد كازب لوخايل لا معقب لحكمه ما لا tukani لنتاكم زير كايدو تعقيب زكبر دهرتي ده ده فردسي زربا ذهب يله من رب سبحانه وتعالى رب بعلو خابو سنغفرده خاب امين لنا امين ان تكون قبله لنا, لنا ما ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى اربابا اربابا ل مطبوعهم سلازي ربي سبحانه وتعالى اتم حنسس تدق سبات اذا حلالي بلو. نتربي اذا حلالي يبلو نترب حلال زقبرد محرام يبلو لزياتهم ربي يلوم ربي شي مربيه يبو ربتاتي يلوم من ثاني انت نا صراح عز والله ربي زحر وما كنحلوا ليه بالنا صغار كفري والعذب بالله ربنا قاعد لنا ما له امين زي يقبلنا يا فردي حرام دا بقوله ربي حلال يزبل تغينه ازي كفري كمون نتي حرام حلال يزبل لك وايدماني نتحلال رب حلال زقبر ودماني حرام يبلكه ابسعه تزيره بس سبحانه وتعالى رب تاتي له شمهبون بعلوم يمرحس لذله اتسرحنا يا رب سلاز حز والعياذ بالله فقال سبحانه رب سبحانه وتعالى انزال القرآن اتخذ احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا ليعبدوا اله واحده لا اله الا هو سبحانه عما يشركون سوره التوبه الايه 31 ابسوره التوبه ايه 33 رب سبحانه وتعالى حمزيب اتخذوا أي اليهود والنصارى زرباذه اليهود والنصارى يرب سبحانه وتعالى زربهم يهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الاحبار مالت علماء مالت علماء اليهود علماء النصارى ربا غيرهم ميلو رب سبحانه وتعالى انتم علماء صغ مربوس يدوم ورهبانهم اي عبادهم انتم عباد دماني يعني صادقاتكم عمل الخير زجبروا رب سبحانه رب رب الله نرب قديفم رب ابن مريم نوعون توغازي اميلو نبي الله عيسى وان توغازي ام خمربي نمنتا يغن ربطات زبلو مزلو نتوما علماء يخونو نتوما اباط كم ربي غيرهم مزبلو ربطات غيرهم مزبلو لانهم احلوا ما حرم الله رب سبحانه وتعالى حرم دا بالو حلال وه هل هذا كله هذا كله ربي حرام يلم لازم اغنيه تزخاني تزجي امهم كاني ربطات غيرهم كم ربته تزجي امهم لذلك حلال ربي سبحانه وتعالى رب رب رب سبحانه وتعال حرام يزبرك تغيره وي حرام زبله ربي سبحانه وتعالى حلال يزبرك تغيره تزخم انا ربي صراحه انا ربي صراحه يقول بخمخ طاغوتن بلا ما له وما امروا الا ليعبدوا الا ليعبدوا اله ا واحدا نحذر بهم كزؤ تعزيزهم فلاتات ينا ذبلو نا يهود كمن نصارى اطفئ امم كم رب خاتغز امم والا نحاجيت انحذر رب سبحانه وتعالى ترحكم كزؤ يوم تعزيزهم لا اله الا هو جكو مكزات زجبو يلن حدا الله كن بزاء سبحانه عما يشركون نصوص خنه كبز شرب تزغبروا زلو فرب سبحانه وتعالى كفار مشركين يلون منتين يتربي حرام حتى تم تتقتلهم بكفرهم زللونا زي ابصره توبه ايه ابو تصلي شرح حد نرغب فسم الله تعالى المتبعين اربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله مع الله تعالى وسم الله تعالى المتبوعين احسنت احسنت اخ ياسين المتبوعين اربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى اتهم زغت زلوا علماء الـ انكم قالوا علماء الـ گ علماء دين بحكي لا علماء شو ابي يهود التورات نتورات... التورات تبدانا نقوله بالانجلش اوريت حكي انجيلنا البيبل مسحف مقدس كم هو تورات لنا نبي الله موسى اليهود نزورات قديم نعم موسى تورات نعم والزبور داوود عليه الصلاه والسلام لكن اهل الكتاب اليهود والنصارى اليهود تورات وريدوهم والنصارى ما توريدوهم شباب انجيل وريدوهم اليوم علماءنا هنا عند بولد ماتفيو بتزوروا دوم مصحفاي كدول نتيزوروا دو مصحف عبد فردناتو ربي زحرمه حلال قبل الجمره من يوم توم علماءنا توم اخششتناتو يقيروا كمذاعهم لذا <بدي> ارزيموا مستقبل اليوم لمن تاي تقبلكم بقوله قاب تقبلكم بصغاتكم كثيركم يقومون رب سبحانه وتعالى تقال ناتي زي تخبريز بالذلوا رب سبحانه وتعالى لذلك ربطات ذلوا شمهبوا مسربخ الدارق وسلذلي مالتي حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى لذلك حنصص ذو طولم سبات رخي بو خيدو زغاني شريعه تربي ذورا دشرعي غادي فهم سلازه ف وسم المتبعين عبادا حيث انهم ذلوا لهم لا تهمزوا تلوموا ذلوا سباتكن تجزيكم من يخملوا رب سبحانه وتعالى تجزيكم من يخملوا قول ما ذلوا لهم تنبركهم لهم حلال يرون بو ياخذوا حرام يرون بو ياخذوا تفردنا يا ربي غادي واطعوا في مخالفه حكم الله سبحانه وتعالى اطي حكمنا يا رب سبحانه وتعالى انصرنا دخول دارهم كلهم سحرائهم تقبلهم وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم زيلوا تزاربون لم يعبدوهم ايتجزوهم يا رسول الله اليهود والنصارى ايتجزوهم هناك سجدوا في قبره, في قبره عين رينا كما يلومهم الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انهم حرموا عليهم الحلال شوفوا يا شباب تي حلال زقونها حرام يلما ربي حلال يبل سمكه لا حرام واحلوا لهم الحرام اتحرام دول ورب حلال ولدتكم الى الله فمزعه مسبلوم فتتبعوه فرائهم كانت اخذت لهم تقبل فتلك عبادتهم اياهم سلازي امكزاتيا يلموا ممارسها سيدنا عادخوميلوا مزيا امكزاتيا أم. خلت امكزاتيا بزيوم تغزي امو تغزي امم زبل زلو رب سبحانه وتعالى اتحلال حرام حكمنا يربي زي متو سبدراتناتو مخلوق سلازي هنا حرايلون رب تعززو امينو بتفردنا يرب خيدالو واضح حسبه ازي تغيير ازي ازي بعلقه دقهير كمحد حلال زبوله ربي حرام حرام زبوله حلال دبل كمحد ازي تغزي كامات حرات الكم عم كنت غزا كاين اذا حديث وهو ترمذي وحسنه كتاب التفسير سوره التوبه من رغبه أو كتاب التفسير كتاب قصره مشته غس كلمتين كل كلمتين اذا فيمت ذلك فعلم ان من لم يحكم بما أنزل الله واراد أن يكون التحاكم الى غير الله ورسوله وردت فيه ايات بنفي الايمان عنه وايات بكفره وظلمه وفسقه ازي خط رد ان اتحال ان الله رب زحرمه ازي كنتا غزكاي حران كانت تقبل كايوم دع علماء اليهود قوم لهم يوم يهود لما يمات في امهم فلا تاتينا زبل نايتورات لان ساره من يمات في امهم تقوم علماءنا زبل حلال زبلو ربي حرام يلمهم حرام يلم تقبلهم اذا تعرف هذيكا نبربت رعت لغزه ازي تتوي و و الحد ما زي اخ نرد ازل لها اديني اشوف شوفوا يا شباب سبع ناتو. ناتو. زي اشبه انا تكفيرين دليت زلو ناب زي ربي خفررت عقيدنات امناتو ابز حقتات زي خفيرين نعبنا بربي زاوردو شرع قد لاي كيدنيا شرع شرع تبل النبلك كله انا بطي حقتات زوجولي بحقي دز زباله النظام كله بويه زخيد لك اذا بديلاتو يخيط سلازله اذا كفير ولا هذا واضح يا شباب ديلات كله ا بتراجعن ديلات زي بالو مثلا نفس تشاشاته نقوب بويه لزخيد ويجدد ويحاضعونه عز راقيبو د امبري فضل بي ظاهرنا تدمر بوشتو اعبد اللذيذ ادي ساعه تزيد تقنبل البلد مالته ادي كفيروخ نبل خفر اتزخفر نا عقيده قداينا منهج قداي اتي الدنيا دلي بو بدليو ابزير بزفراتن اي كفر بدلي شر الله تقعد يخابله لا والله العظيم انا كل امنتي القران والسنه غن ازيا غبولاتا فصلاحنا الدنيا لات اندبل بزي اي خيب ابسعه زي الدنيا تششات سلازغنا عاصين اللهم لتي نسزي سلازي اب ايات اللهم هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون سلازي اجماع التكفير اذا تفاصيل زي ابو اللمن كل زرايهم ابزيرابس خده طاغوت وكافر كافر كافر طوالي حكمه ابو الزق اللي ابو اللمن رب سبحانه وتعالى كفارهم زبول ما يوم دحلنا زعامن له لا تحكن هذاك سبات امينو لا تشرح اين دليلنا زبول اليوم كفيركم يا رب سبحانه ودليل حتى آية الست نوح آية ابزيغ نركزون مناتهم قداموت كفال ربز تقصوا بز كفروا كما ايتي امنتنا تمنر القسم الأول فمثل فمثل قول الله تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا زَيَادَ زَيَادَ نُوحًا أَبْصُرَتِ النِّسَاءُ نَرْغَبًا أَيَا قُصْرِي سُسَاءَ خَسَاتُ سُسَنَ حَمُشْتَ نَجِيُومُ رَبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَفِرَكُمْ يَقْمِلُونَ نْتَايِزُ قَبْرِي يَوْمَ نَرَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا أَمِنَ يَبْلُو زَعَمُوا أَمَنُوا مَسِيلُهُمْ أَيَامَنُوا أَيَامَنُوا لِوَامْرُ رَبِّ سُبْحَانَهُ وتعالى. بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ بِآيَاتِنَا بَخَزْوَرَدِ قُرْآنٍ حَدِيثٍ آيَامِنُ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ خَازِنَ بَرَشَرائِعِ بُون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون شوف بلبوم دليوه معرفوهم متشارعه قديفكا ناد حقنا يدق سباك مخاد بلبوم يا امنو لي موسي كفروا شرعي دليين بلبوم ما از يريدون زي دات ان نركز لها دليت عليهم واضح يا شباب شر الله دما نغدفوا يريدون دليت عليهم يريد الى الطاغوت اي في الخصومات بينهم ابون قوم بسحابه تغطمو نبينا فراره دبلو نبي شرع تركان رسوم يحمي اين دلي. كثير من الاذبل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت, الطاغوت من طاغوت من تاي كل ذره زحافه بتصرح اني رب زاتهم طاغوتهم ازي فرد موصا اني رب صراحي حقتات موصا اني رب صراحي طبعا تي مصالحنا هي الدنيا قال له خبي غير كره تنضر مثلا ما كاين زحمه بس سمافور ونبلا اشاره ازيد تسهيل الطرق مالتي زحمه خوينوس دنگتات كيبزح ازن هاي الدنيا لكن ابتربي زورو دون اخره ابتربي زحن صوصو گن كتن كف يبلو واضح حسبا ثلاثه يوم ذهابي زلو ابتربي زحن صوصو نغرات انبل يبلو ماعت وقد امروا ان يكفروا به بزي حكتاث سبات زولكم زلو حلال حرام زبلهم زلو بوئ يتغيروا لرب سبحانه وتعالى بزي كحدو ويلوم ان بالليل اين قاعد بتي حلال زبلونا زولصنا حلال حرام بوغن كيدنا ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيده عبي متفات دماغ خطفهم دال الشيطان اي يبعدهم عن طريق الله بعدا شديدا خطي من قدنا يا ربي اطفوهم الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول هذي زي امتحان يا زي اختبار واضح يا واضح محمد عبد السلام كلكم زي اختبار انتبه لهم زي هل كان يزونه سب اختبره اب ايمان يزله ويس اب كفر يزله لاذ بالله زي اختبار انا بعده واذا قيل لهم تدعوا تبهلوا واذا قيل إلى ما أنزل الله وإلى الرسول نتربي زورده نتربي زورده نتربي زورده قران حديث نعو كمون نابرسو صلى الله عليه وسلم يوتك كله نتو فراردو مستبهلو رايت المنافقين يصدون عنك سدودا بتو منافقين حراي لهم كنتو يصدون عنك يعرضون عنك كابخ حقوق قادموا لراي الى رب سبحانه وتعالى اذ يسرحنا المنافق فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم اذا جاء مصيبات ابيهم بما قدمت ايديهم اي بما عملت ايديهم فتصرحهم اب حاجه حدا قام مسودقوا مؤمنين ازلولنا برر نعون ربنا برسول تمالوا مستبحلوا ام بل يمسبلوا ابذى ساعتي في فضيحه المدس في ثم جاؤوك يحلفون بالله وحلقانا انتم يا سبحان الله منافقون والعاذ بالله يمسخونا بخا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا نحن كنا ننتئن ديننا نرنم مالتو احسانا وتوفيقا بين الخصوم نتم تبع ايصم زلوسي كان kanas sama mu'um dalina zamtana yo akayda imbre maaskihidna qonna qoblih ulaiika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim min an-nifaq izyoum rabbi fawtayti qulub bab zallu nifaq asma saltium ilu rabb subhanahu wa ta'ala kam sulu kam shimglna ayna qad dalina nerra njulu zallo hmo bizq quran gadi fka shimglna na hadith gadi fka shimglna izya youm zedali wazallo <سؤال> عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذ يؤم منافق ان جاءتم بتشريع خبز يدعو فاعرض عنهم كاب امر حق قونيلوا اذا تسب كل شيء خاب وترحق لك مغنياته قونيلوا سلاذ قون نصحك ويعناد كمسي سلاذي رب سبحانه وتعالى نرسل صلى الله عليه وسلم كاب امر حقيد وعظهم مخرم لكن كنت مخروم كلخا وقل لهم في انفسهم قولا بليغا ترزغون ذربا اسمعي قسطتم ها تكسات او يعني ما قصدتي لهم الله اذا ذربانكاد ما ترير ك هون الله ونت منافقين المؤمن المؤمن لين هير ايات يسمعهم كله يسمع يبكي قبل بو حديث قد قرا اللغة قبل البيات اما ذو منافق نزاتهم بشرع عين دليي شرع عين دليين ازبله ازي تزكفر زله بالله ربي يغفر له برسول يغفر له وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن الله نابز خون لو خنخ كلنا اكوالي بفقد ربي نخمز از وين سجدنا اذا كلهم انبياء بتوحيد حزم ما كن مززم كعاني قبونا بالتوحيد كنكيد بتشرعنا ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني الوحيين وريدهم الكتاب والسنه القران والسنه من صوره دم فهمنا ايمن حزن عن فهموا السلف ومن تبع الصحابه من التابعين ولو انهم اذ ظلموا انفسهم يزم منافق زاتهم نبصم مس باقتراف السيئات طبعا ذنوب والمعاصي في النهايه غشاوة تلبهم تقليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبال ابي امهم دبصم مزلموا جاءوا كنتزم تسخان يرمنا باخي رسول الله صلى الله عليه اذا اذتبه الزلان عايز حاله في عايز حاله في ذنبي تسمعوه امسي كنتزم تسخان فاستغفر الله استغفرت القبر واستغفر لهم الرسول استغفر لنا يا رسول الله يعني اطلب لنا من الله استغفار لكن اذا اي جبروا لنا ولذلك رب سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه النبي سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم رب غفور لهم للمسلمين اي امنوا ناس ديت عايشينها دنيا دي اليوم يوم. المسلمين المسالو زلوا امبري مسلمين ايكونوا مؤمنين ايكونوا زياتهم مسلمين اب تظهر مالتي يدخل الايمان في قلوبكم تيمان قلنا بو شدي لبوم اعاتوا نقولتو لي لو ما هم زي يرمون ابرو مالتي استغفار تزقبرون يرم نربي غفراننا تزبلون نبرص عشان لما جنب ما غفراننا استغفار حتى لنا قبل استغفار حتى لنا نربي تزبلون الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم دعوا قبورهم رب غاني لوجد الله تواب الرحيم رب غاني مرحم اللهم يرو تواب كثير التوبه رب توبانهم مستقبله رحيم ادمارهم يرو مرهره لهم يرو اذا اقر يوم ايات زين حزوفي قرؤ اب مدينه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا اذا عايزه حالفه مغابيو وتب الرساله الله عليه وسلم بهوتهم كله اذا تقولوا ما قبر الله عليه وسلم كم زيله مقرو ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما لهم قرواز اذا إذ إذ الرسول الله عليه وسلم بهوتهم كله اذا نسيوم اطلب لنا الاستغفار من الله دعاء اكبرنا رب رب اغفر لنا يا رسول الله دعاء اكبرنا نبلغ من رب زي جايزي حجقن مسماته كمتا عمر بالخطاب قبر وازنا برو مالتي ما بس مس, مس درك مساءته قم يا عباس ادعوا الله لنا كانوا حجقن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء اكبرنا نبلغ من يرنا حجقن كان موتو هوبم رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس قم يا عباس فدعوا الله لنا يا رب شو دعانا يا رسول الله ما يصيرنا زيبلوا انا في الطابله ثاني الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي عاشبا الخلفاء الراشدين اذا جن شرك اذا زغونه كاب رسول كطلبوا ايدادي ما وقعنا قبلوا من رسول صلى الله عليه وسلم قبرهم خيدم ابدا ذا توحيد قنزه جبره ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس قوم يا عباس فد الله عليك سحوه العباس لو اقرب اللهم اغثنا اللهم اغثنا رزق از يا ابي جيجا رضوان اللهم اني از يا فلا وربك لا يؤمنون اما جرى استاذ از يا ابي از اقرنا درس في شاء الله فلا وربك لا يؤمنون برب خائفني ربي بنفسي محلاله لا يؤمنون يوم اامن والله مؤمنن يكون ذات حتى يحكموك فيما شجر بينهم ابتدت تسحبلو كسابنا بخاز الفرارته مؤمنن يكون ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ابنبص متاخر خبيه باللوم حرجا اي ضيقا بتضايقوا يقول لهم بتعز بتقران كبري بتقران زوره شرعي بتحديث بوخذلوا انت داك شويه حرخره خلو زيو مع يا منو مزي حرخره وبلوا لهم امين يلوم كامنلو علو زيو نخلتي يكون امننا بملحاس كترعوا خلكون ويسلموا تسليمه كمتعكم لهم كتسلموا لهم كتسلموا لهم حرايله ما بتدبركم قولوا لهم يا ربي فردنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوك قادو الله مالتي سلازل ما حندرس اربع تا خلنا ابذح علف اربعه عيناتات ابتي شرع كم زلو وسنانير زوم عين زياتهم امتاهتوا زوم حجه خط عصم زعلكم قالت كونيلكا شراحين دليني نايلون بتي حقن هيدك سبات وين هذا الخيط بعدتي عم تقاتوا كفري ولا ابتم معاصي طب كفرات له المفضله المساويه وكذلك المستحيل النام سليسيو زيون كلهم اكثرات تقيسوا منه مفضله اتيه حقنا يدق سبعه يبلز كاب شرعنا يرب المساوي معريز بنزلو دماني حقنا يربن حقنا يدق سبعه حدي بدلتك مرض سبلخان زيون كفيرم المستحل دماني بحقنا يدق حلال بخل وجائز بخل اليوم ثلاث يوم كفر تزيك كفرك والله عقيده ناتي شرعي بوخ كيده للناه يا امن لي قران والقران والله زيك حد باحاديث والله زيك حد لكن الدنيا تعشاشاني قبو تبلع دلياته انتلو زي عاصي من كبائر الذنوب عب عب ذنب خمس جبره الله مخان رب التدلل ورحمله